اليتيم اليتيم اليتيم اليتيم اللي كسر قلبي بحزنه في كلامه ما لي بس نبراته مثل شكله حزينه والله انه لو تبسم ما صدق بالي وزاد همه في عنمه مع أمامه ما لقاها في أمامه والخوار مجنبين كل ما حل الأذان وكل ما سمع الاقامه ذكرنا صوت أبوه ودخلنا في سكينه كل ما شاف العمامة حزن وضم العمامة وانطوى في جو حزن وقال أبو يا أبوي وينة جمليني يا يميني واستريني عن ملامة والله إني لو ما عرفه ودي أخذ في يمينه حزن قلبه ساقي قلبي وانتهى في مقامه ما اشتكى حزن te, غير الله لعل الله يعينه والله اني كل ما دققت في نوح الحمامه ذكرتني في we hebben een gezin, we wonen en we hebben een gezin. We hebben een gezin, we wonen en we hebben een gezin. We hebben een gezin, we ذكر انه صوت ابوه ودخلنه في سكينه كلما شاف العمامه حسنه ضم العمامه وانطوى في جو حزن وقلبوه ما شكا حزنا لغيره ولا الله يعينا والله إني كلما دققت في نوح الحمامة ذكرتني في عناه ذكرتني في حنينا ذكرتني في عناه ذكرتني في حنينا ذكرتني في عناه ذكرتني في حنينا